العباس يبحث عن الفرس الأبلق كان أحد الأنصار يطارد وثنيا وفجأة سمع أصوات سياط وصراخ يقول أقدم حيزوم نظر الرجل في السماء فلم ير شيئا فأكمل مطاردته فإذا بعجاجة غبار أمامه شق تلك العجاجة فإذا بالوثني يتدحرج صريعا توقف الأنصاري مذهولا أمام جثته فإذا أنفه قد خطم ووجهه قد شق بضربة كضربة الصوت لم يجد تفسيرا لما حدث فانطلق نحو نبيه صلى الله عليه وسلم يستفسر منه فقال صلى الله عليه وسلم صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة وفي مكان آخر يسرع فارس قوي البنية بارع الجمال على فرس أبلق يسرع خلف العباس ابن عبد المطلب الذي خرج مكرهاً هو ورجال عائلته يسرع خلفه حتى أوقفه وأنزله عن راحلته وهم بأسره دون مقاومة لكن أين أبو لهب؟ أول المكذبين وأشرس الوثنيين على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم أين هو؟ إنه ليس في المعركة ترى هل مات في الطريق؟ أم أصابه مرض فمات في مكة؟ الله أعلم لا نملك خبرا صحيحا عن كيفية موته، لكنهم محا تلاشى ولم يبق إلا عاره يطارده إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى ناراً ذات لهب ها هو أخوه الطيب العباس الذي يخفي إسلامه ها هو بين يدي الفارس الوسيم وفجأة يقبل أنصاري قصير القامة فيقوم بتكتيفه دون جهد يذكر ثم يسوقه نحو نبيه في مشهد غريب، فالأنصاري مشغول بأسيره بينما العباس مشغول بشيء آخر. يتلفت، ينظر، يتأمل الوجوه، يتفرس في الرواحل. يبحث عن فرس أبلق وفارس وسيم قوي فإذا طرفه يرتد فيشعر بالغرابة بل بالمهانة لأن حجمه الضخم لا يتناسب وحجم الأنصاري الضئيل الذي يشعر بالغبطة لهذه العملية السهلة ويقول أنا أسرته يا رسول الله لكن العباس يحلف يا رسول الله والله إن هذا ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم فقال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم اسكت فقد أيدك الله تعالى بملك كريم كان فعل الملائكة نادرا وقليلا لتثبيت المؤمنين في أول معركة يخوضونها بينما كانت شجاعة الصحابة في حالة تنافس وها هي قريش تكر كرتها الأخيرة فإذا بأشجع رجل في الجيش الإسلامي يتصدى وخلفه الصحابة تورا من هو الاشجع على ارض بدر ها هو علي يحارب خلفه ويكشف هويته